يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا ارى هل هذه الدنيا ضلا من في ظلام مستمر يا ام مد لي يديك عسى يزيل الضجر عسى يزيل الضجر امشي اخا فتاثرا وسطنها الرئ او السحر لا اهتدي في السيل ان طال طريقي وان قصر امشي احاذر ان يصادفني اذا اخطو خطر الارض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر